بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد برعزان أخوة الشيستان بابي بن الأخ شرحي كتابي مختصر رياض الصالحين. بابا ما مستاء رحمة خواد يقول لي بيت. الله يكرم ذيك ما مودكات. بابا اللي جابا بقي دين في خيلمان جوازيه كمليون تجليت. ده فلبي أمره. باب. في من سن سنة حسنة او سيئة باب في من سن سنة حسنة او سيئة ام باب بس اودك يا كسيك سنيك رجاك يا شاك دياروبات يا رجاك يا خراب دياروبات دولك افرموي لبابك بيش امبابي امر ما بابي هجدا باب النهي عن البدع والمحدثات في د... ومحدثات أمور. النهي كراه وإنسان لديه إخوة بدعبكوا شد الزيادة بيننا وأين الإسلام بجواني أو ما الحمد لله. أمر أبوه يثير ما بكاد خلق لي تغنى شد. سني حسني اللي بيبى بدعاي حسنة. بدعاها مش يوازي حرام السن هم يصير سيئة. بدعي حسنة هي. سن... أما سني حسنة هي؟ لكن سني سيئة. بقولي ما تغنى شيء بقولي الله أزن البيت كسيك بري ما دام سني حسنة هي أبي بديع حسنة شوية ليه تيجي وبدونك هاتوا فالمي باب ام بابه أويه بياني أو دكات في من سنا سنة حسنة بس أو دكات كسيك رجاءه كي تأكل ياخذ رجاجي خراب رجاءه كي خرابي دياليب كات سنة كسيك دياليب كات سنة طريقة كي تحقق ديالك بخارشي هي طريقه هي شر الخرافة. آية سنية حسنة فيها، بدعي حسنة فيها. ما من تجنتش؟ ما رحمة خوالي بيا. من ذكعتها من ذك أقدار من ذكعتها. بووي في ما نبرت. مسلم أنا حسنة لغة سنية حسنة. سنة حسنة، وطبعا سنة رجاءك طريقك حسنة أويا طريقك يشاجبي، رجاءك يشاجبي، كرديك يشاجبي، إسلام ريب دواء، بور ريب دواء، اللي برو أصلي هي، بنمايك هي، أي بور بيدعي حسن ريب دواء، بيدعى اللي برو لإسلام دا ريكي دا ريكي دا أصلي بنمايك أو بنمايك أو سنة حسنة أوايل الإسلام دا أصل كهبي وبنماي كهبي لا بيشتري تانك ده ويكلابيد كلمنا السنة بس إنه شواذة بسيت. بوي إسلام هفرميه قبوله والرجي الراجع ده وفيه لش العدا. لا بلود من السنة حسنة أوايل الإسلام أصل كهبي ينبق قرآن إقبال بيت ينبق فالمذاهب في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم. أخر إنسان أنجمي بدهات زندوب كاتو أو, أو الرجاء جاري كات ما ده الأصل كهبوها. أجره باداش تبوهيا، شو كدوا يعني أو رجع هذانا كأصله جه الاسلام ده. هتاقي يومت أجري أبو بياوهيا، أجا خلق إيش جيب كاتو برول بروح. ببيئوا إلا أجر كسان كمبيد. في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم بدوسه شواذته. من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها. وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنه سيئه فله وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه من غير ان ينقص من أفزارهم شيئا هر كسر رقائك تشاكب وخلقي دياري بكودابنات كالشرع او رقائب حسن بكات بو حسن ديار أصليك هي أو أو كسك أو رجاي دانا يكمل كسر أم يشكره أجر بعدها شي بوه يا شتا قيامت لم لم لم فالرقيق دا بنا خلصيني بيت رقايشي خرافه بيت عملشي خرافه بيت للاسلام دا أصل نبي بنا ماشي بيت يعني للاسلام دا او رقاي او عمل حرام بيت او او كابلايا خرافي بو انو سريت شري بو انو سريت و هركس لكيش لممو فير بو بيتو تشاول مبكاو امترسك ركش كالميو شربي خركش كالميم هتاقيب تشنكس ايش بو خرافيه بقا امتا و بارد اذاو ببيو بيت أو إنه خلافي إنسان رجاء داري وكبخاركي كلا إسلام دا أصله نبيه يعني رجاي خلافي بيت شو الزور زاي الرجاي خلافي كان شريك بس صليح حسن الزور لكن صليح حسن حسن أش كلا أو شا كبيه كسك مرقد رازننا وبوخاركي جوانا كات قبر مرقد أو شانق ماد جوانا ك أو صوزي أكب ويا أخي أكاد ولا خلافي أكان خلف فير بريوي أوش قبل محجراك أبو أفرتامبرون لي ببارنو، فيوان لي ببارنو، دواب معلوم من دار اللي بكنو وعمر ركادو عبر فيرجي اللي بكنو، أم طريقة مبتدع شركية، أم كبراه بخلك الرزان ده، بس طريقك والرجال كا، أم رجاء خرابه، إسلام حرامي كده يعني لو جيجاني كجين مرقد شركو كفرن، جيني جش أكابو خلكي، برمال بخل الرأة خاو، أو بخل ترتيبك خالد زوج سنيتوه، أم زلامس سنيك الشر دي أنا بخلك. شرك بخله رجش شرك بخله خشكه ها تا هركسي ها صالبيه او ديزال اول شيونه صبحكاته وترتيبك الجوارقه لو وفربو همو قلنا هذه بويه كبروات بيبيعو اللي قلنا همكم بيتهو شكي يرغا شركيه نال والله من خير بقرد ساكيك بخلي رنيوشك ها خلق دازونجك ها خلق لي امينته اعتكافك اصلا جاي اعتكافني قبل قبرصان ومرقده جينا جاي شرك وضلاله شكي خلق غير اخو ابارته ها هناه هاوارب أبو غيري خوياي جواربي هنا بان الصورة بدور مرقد كان لغيري كعبي فيروز كب اكريت بارتي فرقة كوا شرعيني بارفرا بديت سند هاشتير خلاه هي نياز بيدو تاء الصلي همو شركن. خلق بديني أزام كابرة. خير وخير قدو شانازي والله من فلما مرقد هم صاروا هم صاروا خزبة يكمو آوي ليه كم. والله دقات قرب سري. أو ما في ترسو هيبة واميد وحبون تنه قابلوا لا يحب أخوي جورمه المكان تور رجع يقول خوش كده خلا القرآن صدان بيتها يعني ولا براد بكده حفلة تبعينا خوينو يا حفلتها حفلة تبعينا في غبار الخواص ولا حفلو بامول ناميه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 كتشاني خلقوتكاتوا، ألفين خلقوتكاتوا، بناوي تقدموا حضارات وشكاوتين، بأخذ الجاهلي الزعريبي، خل شيء الجرد بناوي الجاهلي وشربوا البيزو خرابكاري، عليه بأخذ الزعريبي جه... للجاهلي، فلا قريب أمر الجاي بخلد آنات، تطور كاتا تطور كاتا تطور كاتا، عرق أخواته، جين خلروتكاتوا، دروب كاو، ساق تبازيب كاو، خل نيش معدنا دي دي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 شون استانداری که دو کره گیزوری خلق گیزور مانده اکیهلاکیگی خلق فیروکی. لایحیر اشبره. والا خوای خروش فرانکس مامساهی هو نرمند و برای زخوش ویز خلق فیروی چیکر دو فیروگرانی موسیقای کردوها. چند کسی فکر صد نفر. ام صد نفر دی یا می‌بود بکادی صدی دی یا هزار. دی دی دی تا قیام چیش شر و خرابی اوانه بسته‌تون سرید. تو نادرستی بگو نه تو شرف سزیوی اخلاقی رو نام صمیمانان. الی ولاد شاگرد کرد. کروسونی سعی ای بخاطری خواه که همش شاگردیه دیو تو ترسی خواهد بیاد. هر گناهی خود نبا، گناهی خالق بخور راکی شه. بخورم که داییم اگر دارم شتیم مکن خلاصه او لب کار کردایی مکه. لی اسلام اصل بنامین بید. اگر اصلشیه و شاگردیه شرعت پسندی کبیگو اگر نیادیو او بابا داو برد بنامین و با خلافیاری تو. جبرای زن خوش استان. چی گفتی پیغمبر خم حدیث فرمون؟ آن زمانی که دانش بود که بیایید که مالک اصحابه تازه مسلمان بودن، زود دسته اندکرده حجار و لوازم، پیامپذیب و آن دست جلد و کلپ لبرمبو، بس عورتی پوشیبو، حتی هندی که انشم شیرکانین به کلانبو، آن دسته اندکردهو، فرایسیا کردند، پیغمبری خواص اللّه علیه و سلم، کشاوری پیام کرد، دم کشاوری زور تختشو، زعفران باربو، خفه دباربو کبیلی، آوردم مسلمان و اسلام بونو، هیچی هنی دسته اندکردهو، کسی فرمويك شيء لإيوه يعني ما دي أمبران أدات برا تان الجربتين ما تدرس يعني ما تدريش كنا جالحين بعشرة شو سأل منبر تجبي خلقك الفرموي أي خلقنا أو أديخنا صورة حشر ترى والتنظر نفس ما قد لما دخلت بس أنا بباني خير وساكر. على كان روشنا كبير قمار دخوتي غيشه كبير قمار دواء أوه كيال بتيامدان الرأيك ده بمال يكم كسبو يكم كسب شو لما لو بيجوا رأيك خوي كالبل وجيلو خوارني هاور لناؤو دواني طبعا جزداشات أو كوشو باوشي بو باوشي أي هذا أمريكي، أوراقي، أوراقي، هات أو كذا بمال إخوي، ناني هنا، أو جلبرج هنا، أو باري هنا ده، قال له برضو في غمار خادوك ومال مالكوه، وكمالك يهجر البرج بيوصي، جوانبو، من سنة في الإسلام سنة حسنة، خير أصلاك أصلاك هي. او كبراجيك بكسها استاذ فيش امتانكوتو ام ساكي يبدا يفربن خير تمو بياوراتو با يوجد بلان ببي اوليو يوكو بيت ام بياو دسبيكاي كمكس انت اي مدين لا لاتساك ساسي لجيغي بيدق دانيت خلق لما خلق زين في سبن يجوا اصلاحات السيبره بخلد خطاب خانيك بخلقي اجلا مستشفى ابو خلقي اجلا برديك ابو خلقي اجلا رقائب وخلص ساك مزجوت أكيد خطاب قناة كي حجريكي فقير أكيد مدرسيك علمي أكيد أهمه مخير جيد يا رياكي بدن بوجودنا بدن أو كي بدن هاي مشروع خيري مشاريع خيرية شو جة الإسلام هي الله يا خيورها يا بشرط الأساس صلى الله وسلم نبيت نجر فرمي بكرت أجر جابوا من ربهم خوشيستان. في وسط محافظه على زهير بكل سال السنة الله عليه وسلم صحيح. شو هي متشاكيك؟ خي إنسان أنجامي داس سني حسن أي بوي. لا داعي مرديش خيري بوأجاد. وبا أنجي الله, صلى الله صلى لأنه خلق وإما وإما. أو کس نایناسي هندی سوندی از زندوی که می‌گوید خواب لای خریبا بوچیه مشکل است اصلا ما بیستوا راستهی قلیل تو نکردند بیستوا چون کیتویان خندوارید یان امتد بینی وا مال قلیل او کس آکید تو آخه خندوار بو خوب با زنا زنی و شرلی دو حقه هر کس سوندی جیمرالو کمرین ناولا ناوکو مال قایما زندوی مکاتبه لای خویجور اجریه پدرشید اما شاگرد کی زندو کرد دوبار بالعكسش اگز بیدعیه بیدکایوا سونیس سی اکده شر لای خویجورمیه بان دگرد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 والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سورة الفرقان آتي حفتا سؤال ام اتى برزق خير هربان باسي يشي لداوكاني دواك دعاكاني عباد الرحمن عباد الرحمن كلا سورة الفرقان هات وصفات الجنجونيه يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ان المنیانا لسرخون بقجيك جاهلين اجن كمل الصفات هي يكيل الصفات يعني البندكال اخم اياتك اخافر بهم او انا بندي خوي گورن يقولونك اريان ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين اي خوي گورن هلبان في من ببخشيد شامن بقشني توه لخزان كان مانو للذريات مان قره أعين يك يك لداوا كاركاني بندكاني إخواني جورو الصفاتي عباد الرحمن أم آياتي إخواني فربي بندكاني إخواني الصفاتي آياتي والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قره أعين أي بروز جاريمة ببخشي فمان لخزانك أن من لخزان ذرياتنا توكان من قره أعين خويا من دالك من من وليبك شامن بيان بجشيتوا بنا ببن بببلبيشامن، وتأخويا خزانة كالمان وهاي بكي بشرعيته راضي بلوكو شريعته إيش كان مخالفة دينيتهنا كان إطاعيته بكنو شامن بيان بجشيتوا، والزريات الرلاش بن خويا والبكي كسانه منته ناز بن صالح بن لسر بازته الخويا، أو من بيخوش خويا، وبما جري اللي بيشوي إيمان وجعلنا للمتقين إماما خويا ما كيب بيشوي إيمان خوانا سكر يعني ولكن لدينا مسلمات تتعامل مع المسلمين بانهم يجب ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان من اجل من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل من اجل من من من من ولكن يجب ان من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون توه من مردي هناك حسن يكون ما دام يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون من من يكون من يكون هناك او يكون هناك من يكون هناك من من من ما كل حرام جونا كاري شربته ديها أجداد خدبة زوج مشكلة بينشج النتوب خيدوا دسيز زوج بخيدوا حميا بخيدو خراب كارب رودور لما زقته دور القابن بيأجب ولا شيء إخوانه خرج لي عن نارز بيهاوسيلي عن بيزارب قرب سبب ويدو داير متين من نصيحة كردن أما قهادو كردن هول شاكي زور كردو نان لي شاكاين نبيستو وتتكاك من لسرق يوبرين موازمين او قنحبتون ايه شكيتو قنحل سرق لا بردواء مسؤول في خلافة بيان نكرد زور نصيحة ذكرتن اما اهمار يمقي بتودي لقيامت وفربدي جانب محمد صلى الله عليه وسلم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله يكرون مسعودا فرميه بيغماري خواه فرميتي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لانه كان اول من سن القتل متفق عليه فهي نفسك نيه بكجريت بظلم هج كسك نيه بكجريت متاعدا هج كسك نيه خميني برجريت لخراي الا بشيك نصيبك لو تهاونه بوكي لكركي ادم أرواته ادم عليه السلام دو قريبو او دكري كاحوى تاكيك من نوبه صدقه شاككا للايكوان بين هابيل و بس هو اصلي نيا هابيل و قابيل لسودنا ان يرن هاتوا بلما فهموا الاسرائيليات نوتنا و يخافوا من ابني ادم دكراكي ادم نان هاتوا شكوا تجربي دكراكي ادم قابل وهابيل ام دون اوا لا حديث بيرن هاتوا هابيل و قابل بيل ترخذوا ميديا هذا دائماً لايموافقير من بابه، أفرمي أمد كرخ خوات على تاريخ النهيان، <سؤال> كخوات فرمي الصداقه <سؤال> بكن شاكبكن، هي شئين بإخلاصي بصدق خوات يقبلكات، أما كيان هندي فرمي إخلاصي نبو، هندي فرمي ماله كي شاكن أبو كدي قبول بو خوات اسلوبي صدقه ياخذ غنيمة تنتوني قبل لك لا ديار بو علمتي جه بو فتبه صدقه يعني غنيمه غنيمه ديال جنب بس بامتي خوان حلاله قاتل او ماليك للشرده سكويت بين غنيمه ديال سكوت بامتي اسلام حلاله بامتي قاتل حلاله ابو شيان سكوت ها الجيك دا انا اكره شاورنا احد اغر مسوتايا او جار اخوا قبل كدوا اغم ما يد اخوا قبلنا كدوا بس الامدي اما او مالك لشرسه كبير حلل بي خويد تاع بيغمرانش دوين خواردوا بيغمران صدقيا بيغمر اخو رسول الله خو في حلال نيا بلام لغنيمه اخون الهديه اخون بلام صدقه بو شويه قبول ين او بيغمر قبل قبل النبوه هيكلك رغان خاص صدقي قبلكم كان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 لأنه كان أول من سن القتل. شو جيه كم كسيك الرجال خشني داريك البخاري داريك أوكربو. فنأقري بأخوي يقول من سنة خلاك خشني روس الزبي بزول بتعادل خوراي. هل هموا قتلي خشني روس شنيك بوكري أدم شو جيه كم داريك القتل. جا خوش يا أستا. ده سنة هموا خيرك خيرك شرع داريك دو لا شارع بيان كذا بيت. من تجي خلى لي دو فير بين الريل خلى دياري كي ريغو خلى خشكي توش تام بربي بعد مش تجي مكا باشارته تجي اخربه مكا بهي الشوازق بقضاي فيو يصلحه توفير بلكو او السنه حسنه بمسريت اگر و نبي خربتها بيه تا برباسر دبيو لا دوام ابنك اقل له خذني يا هر خرابه خيرك بوددي تشيوي توي كمكسي بو او كركي ادم ردوا اقليه من ماوا بردوام بس تعادوا وصوله قلبك جلد بشي لقنهب او روات قتل نهي قتل سجي او كمكسي داكم الاخوي قور مهران دا بر خاطرنا كان مستفد برزينو كان في وصلاحي حال من في لقني اخو من دايك بو عبادات ما لي في بماك يبو فيها وانا السني لها من جري وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء